شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال في تَالَمْ فِيْهِ كَبِيْر وَصَدُّ عَن سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الله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 وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابٌ هُم فيِيهَا خَالدُ إِ الذيذينَ أَمَنُ وََّذينَه جَغُ وَجَهَدُ فِي سَبِيَّ أُولائِكَ يَغجونَ رَح مَ تَ والله وفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم من kibärum, hapidest tilis시uks õませんk on seda mõnvis. Vaha üldää... näämin, tooikoleisp Кusen,